فشد الوساق <تصفيق> فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعث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 كافرين لا مولى لهم